mm <laughs> जो في خاطر جعل الناس يحبونه ويسألوا عنا من الحدود للحدود الحدود هدي ديك في خاطر خاليد يقوموا يحوري نصحيان ولينا وهدون نازل يزور وعليش كل إيبك وإنصار Temos que عادي عيني دوري دوري ما هابو الحاج وجنات صغيرة يسعد سعدة ساحة قمت ودي على شأن أي شريك في الغالي أنت بقى بعتين